مستعينين بالله عز وجل نكمل نبحث علم أصول الفقه وهو الكلام عن شرح نظم الورقات للإمام الجويني عليه رحمة الله تهينا في اللقاء السابق من الكلام عن الأحكام الوضعية وقلنا أن الحكم الوضعي هو ما جعله الشارع من امارات او من علامات لثبوت لصحة او نفاذ او ثبوت او انتفاء وقلنا ان الاحكام الوضعية تنقسم الى خمسة اقسام وهي المانع والشرط والسبب والصحة والنفاذ طيب بالنسبة لما تقدم ذكره بالنكرم عن المانع وعن السبب وعن الشرط هل عند احد شيء فيما ثبق نعم الفرق بين السبب والعلة تعريف السبب هو امر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسبب وقلنا ما يلزم من وجوده ايه الوجود ومن عدمه ايه العدم ده ايه السبب نفس الكلام هو العلة يعني العلة تعرف أمر ظاهر منضبط بني عليه الحكم الشرعي ومسألة العلة والحكمة من الأحكام الشرعية فاروع بالاثنين الحكمة من الأحكام الشرعية هي الغاية المقصودة من تشريع الحكم الغاية المقصودة منين من تشريع الحكم أما العلة الأمر الظاهر المنضبط الذي بني عليه الحكم وربنا عز وجل ما شرع حكما إلا لحكمة معينة ولكن هذه الحكمة قد تخفى على البعض ومن أجل ذلك بدأ العلماء يبحثون عن شيء آخر يستطيعون أن يقرنوا الحكم به وجودا وعدما وهو العلة هو إيه العلة طيب الفرق بين السبب والعلة العلة ان استطعنا ان ندرك مناسبتها بالحكم الشرعي بنسمها علة ما استطعنا ان ندرك المناسبة بينها وبين الحكم الشرعي بنسمها سبب مثال حينما نقول ان الصفر سبب لقصر الاحكام الشرعية أو نقول إن قصر الصلاة في الصفر علته الصفر يعني الإنسان لو سافر يقصر الصلاة فبنقول إن الصفر علة علة لإيه؟ لقصر الصلاة طيب هل استطعنا أن ندرك هناك مناسبة بين الصفر وبين قصر الصلاة؟ آه في مناسبة إيه هي المناسبة؟ المشق عشان الرجل بيسافر وبيتعب وبينتقل وبيذهب ويجيء فإحنا قلنا إيه من المشرع قال من أجل هذه المشقة سنرفع عنه نصف الصلاة يبقى أصبح هنا فيه مناسبة بين علة الحكم وبين الحكم لما نقول مثلا الولاية من رجل على آخر الولاية من رجل على آخر الولاية دي لا تكون من رجل إلا على آخر والآخر دي يكون صغير او سفية فبندرك ان في هنا مناسبة بين الولاية وبين الصغر ان الصغير لا يستطيع إيه؟ ان يتصرف او تصرفاته فيها شيء من الرعون وعدم الانضباط فمن اجل هذا اتينا له بكبير ليكون رقيبا عليه في التصرفات فادركنا المناسبة بين علة الصغر وبين الولاية في مناسبة ليس مناسبة بينهم مناسبة بين... طيب تعال نشوف، قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل ما وجه المناسبة بين دلوك الشمس وبين إجابة الصلاة مفيش. ما فيش ما نستطيع أن نعرفه. واذا يا أخوان ما المناسبة بين غروب الشمس ووجوب وقت المغرب؟ ما المناسبة بين غروب الشمس ووجوب صلاة المغرب ما فيش غروب فبنسمي غروب الشمس سبب سميه إيه سبب لأننا لم ندرك مناسبته للحكم الشرعي أما إن أدركنا المناسبة فهنسميه إيه علة سميه إيه علة فممكن نقول بقى إيه كل علة إيه سبب وليس كل سبب إيه علة وضحت يا خير فضل طيب نتكلم اليوم إن شاء الله عن النوعين الباقيين من الأحكام الوضعية وهي الصحة والفاسد أو الفساد صحيح وفاسد يعني الحكم الوضعي إما أن يكون صحيح وإما أن يكون فاسد كما تكلمنا عن السبب والشرط والمانع الصحيح لغة هو السليم من المرض هو السليم من المرض والصحيح بالنسبة للاصطلاح يختلف باختلاف العمل هل هو عبادة ولا إيه؟ معاملة يبقى اكتب كده الصحيح بالنسبة للعبادة والصحيح بالنسبة للمعاملة يبقى عندنا فيه عبادات صحيحة وفي معاملات صحيح وفي عبادات فاسدة أو باطلة وفي معاملات برضو فاسدة أو باطلة فالصحيح من العبادات هو ده كلامyor في الاصطلاح بقى ما برئت منه الذمة وسقط به الطلب الصحيح من العبادات ما برئت منه الذمة وسقط به الطلب ما برئت منه ايه الذمة وسقط به الطلب ايه معنى بقى ما بلئت منه الذمة وسقط به الطلب العبادات كما تعلمون تنقسم الى واجبات والى نوافل او رواتب او مستحبات فحينما نقول العبادة هذه الصحيحة بلئت منها الذمة ان كانت واجبة كانت ايه واجبة وايضا سقط بها الطلب يعني ما ينفعش انطلبه بالعباد يعني ما إنسان أو مسلم صلى الظهر في وقته مستوفي الشروط والأركان فبنقول أن هذا الرجل صلى صلاة الظهر وصلاته صحيحة لأنه مستوفي الشروط والأركان فبنقول معنى كلمة صحيحه يعني ذمته بلئت منها لأن ذمته انشغلت لما أذن للظهر يعني دوالة إنسان مات قبل الظهر بدقيقة واحد خلاص. ذمته غير مجغولة بهذا الوقت ولكن لو مات بعد الظهري او ظل على قيد الحياة واذن للظهر، ذهب بنقول ايه اصبح هذا الرجل ذمته مجغولة بصلاة الظهر، فلو صلى برئت ايه برئت ذمته من هذه الصلاة وسقط به الطلب سقط به الطلب يعني ايه ما نطلبوش، لا نطالبه بهذا الشيء طيب هل تفاينا؟ اخذوا لكم التعريف وقلنا في الصحيح من العبادات ما برئت به الذمة ما كنا اكتفانة بها ليه زود العلماء الأصول كلمة وسقط به الطلب ما العل أو ما السبب في أنهم زادوا هذه الكلمة وسقط به الطلب قال أهل العلم لأن العبادة ممكن أن تكون مستحب وليست فرد مستحب وليست فرد فالعبادة المستحبة لا نستطيع أن نقول إن الذمة برئت منه ليه ليه لان الذمه اصلا ما انشغلت به او الاهتمام يبقى الفرق في العبادات الصحيح سواء فرض أو ايه او نفل بنقول ما ما به الذمة وسقط به الطلب برئت به الذمة دي في الفرائض برئت ذمته انشغلت بعد أن كانت فارغة. فلما انشغلت وصل برئت ذمته برئت ذمته يعني لا يطالب طيب اضافة كلمة او سقط به الطلب اضيفت خصيصا للنوافل لان النوافل ما ينفعش نقول برئت منها الذم لان الذم اصلا لم تنشغل بالنوافل ولكن نوافل سقط بها الطلب يعني ما ينفعش نطلب بها تاني ده الصحيح يا اخونا منين ها من العبادات الصحيح منين من العبادات طيب الصحيح من العقود او المعاملات الصحيح من العقود او المعاملات ما يترتب عليه اثاره ما يترتب عليه ايه اثاره يعني العقود والمعاملات إن تمت صحيحة بالضوابط وبالشروط وبالأركان يعني زالت النوانع واستوفت الشروط وحضرت الأسباب بنقول المعاملة دي معاملة صحيحة معنى كلمة صحية يعني إيه يترتب عليها آثاره يبقى الآثار المترتبة على العقود تنفذ إن كان العقد صحيح أما إن كان العقد غير صحيح فلا تنفذ فعلى سبيل المثال رجل اشترى من رجل بيتا بجميع الشروط والأركان مستوفية كل شروط البيع منطبقة عليه على البائع وعلى المشتري وعلى المبيع وعلى الثمن كل شروط مستوفية فاحنا في هذه الحالة بنقول أن هذه المعاملة أو هذا العقد صحيح صحيح يعني إيه يترتب عليه آثار ما هي آثار العقد نقل الملكية من كلا الطرفين إلى الآخر يبقى الرجل اللي هو المشتري المشتري انتقلت ملكيته للمال منه الى البائع والبائع انطلق انتقلت ملكيته للبيت منه الى المشتري واضح على المشتري حديث ده اسمه البائع الصحيح من المعاملات او الصحيح في العقود ولكن اذا حدث في العقود او في, في البيوع شرط مخل او ولد مانع معين او انتفى سبب ففي هذه الحالة نقول أن العقد غير صحيح أي لا يعتد به لا يعتد به يعني إيه؟ لا تترتب عليه إيه آثار لا تترتب عليه إيه آثار. ده بالنسبة للصحيح في المعاملات والصحيح فين في العقود والصحيح في العمادات والصحيح في العقود والمعاملات طيب الباطل الباطل الباطل والفاسد عند جماهير اهل العلم واحد لا خلاف بينهما والباطل في المعاملات عكس الصحيح ما لم تبرأ به الذمة ولم يسقط به ايه الطلب يعني انسان صلى صلاة صلى الظهر قبل دخول وقته الظهر مش العصر صلى الظهر قبل ايه دخول وقته وهو يعلم هل نقول ان ذمته برأت من هذه الصلاة مبارئة لأن هذه الصلاة وقعت غير صحيحة يعني معنى إيه فاسدة أو, إيه أو باطلة وكذلك في البيوع والمعاملات إن تمت العقود على غير شريعة الله عز وجل وخالفت شيئا من الشروط أو وجد شيئا من الموانع فهذه الحالة نقول إن البيع فاسد أو إيه باطل فاسد أو باطل يعني إيه ها؟ لا تترتب عليه إيه أثاره يعني الأصل اللي هو يترتب على, على العقد الصحيح لا يترتب على العقد البطل فلوان رجلا فلوان رجلا اشترى من طفل صغير شيئا الطفل الصغير ده ليس اهلا للبيع ولا للشراء لانه غير مكلف ففي هذه الحالة نقول ان البيع دهوت ما إيه؟ فاسد أو, إيه؟ او باطل فاسد او باطل يعني ايه لا ترتب عليه ايه اثاره غير ان الفقهاء نظرا لتغير الازمان استثنوا من هذه البيوع ما دعت الضرورة اليه وتعارف الناس عليه وكان شيئا هينا يعني ابنك مثلا خد ربع جنيه ولا خد جناح بسكوت وليس اصلا ليس اهلا للبيع صح ولا اهلا ليس يعني بيع غير نافذ وَذِبَالْكَفْوَنَ ولكن الفقهاء يعني تلخصوا في مثل هذه الأشياء واستدلوا بالقاعدة الفقهية العظيمة التي ذكرناها قبل ذلك وهي أن العادة إيه محكمة والثابت والعرف كالثابت في بالنص وذي اللي بنقول عليه إيه تتغير الأحكام متغير الأزمة ده بالنسبة الفاسد من من العبادات والفاسد من من العقود العلماء قالوا إيه إن الفاسد هو الباطل يفسد هو إيه الباطل ولا يوجد فرق بينهما إلا في موضعين اثنين الموضع الأول في الحج والموضع الثاني في النكاح الموضع الأول في الحج فلونا رجلا في مناسك الحج وبحج عياذا بالله اهتد عن دين الإسلام اهتد عن إيه ها؟ رجل يحد وهو في مناسك الحج ارتد عن دين الإسلام في هذه الحالة نقول أن حده ايه باطل حده ايه باطل طيب رجل يحد في بيت الله الحرام وقبل الطواف يعني ايه وهو في عرف وهو فين؟ في عرف أو هو في مزدلف أتى أهله أتى ايه أهله فنقول في هذه الحالة أن حده ايه فاسد حده يا إخوانا ها فاسد يبقى باطل فرق بينه وبين الفاسد في مناسك الحد وفي النكاح أما غير كده الفاسد هو الباطل ها تاني رجل يحد ما نقولك صورة تاته يريد هيجي يجي حدا الفرقه ها يجي وي بطل حد, بطل حد. ايه العمل دي من دي هيعدي المناسك مره هقول لك او حاضر ها معايا اخونا وساليت ايه البطل والحص في الحد يبقى البطل رجل وهو بيحج عمل ايه ارتد عند اللي عايز وجد والفاسد ها اتى اهله وسال اتى وانت قبل الطواف قبل ايه الطواف لان بعد الطواف والحلق والنحر والرمل حل له كل شيء حتى النساء هو وقات أهله قبل الطواف بنقول حده فاسد ما الفرق بين الاثنين الفرق بين الاثنين أن الذي حده فاسد يلزم بإتمام المناسك يلزم بإيه؟ بإتمام المناسك أما الذي حده باطل ماله لا يلزم بإتمام المناسك وعلى الاثنين الحد من قابل ده ده لو المرتد ايه تاب ورجع الى الله عز وجل طيب بالنسبة للنكاح فرق الفقهاء بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد وده المسألة مهمة يا اخوان فقالوا النكاح الباطل ما اجمع الفقهاء على بطلانه وعلى عدم صحته وذكروا مثال له كأن يتزوج امرأة معتدة من الغير تزوج هي مرأة معتدة من الغير يعني في عدتها تزوجها الزوج عبد نقول عليه الزوج ايها باطل بطل يعني ايه لم يجيزه احد من اهل العلم خط كل العلماء قالوا الزوجة باطل طيب الفاسد ان يتزوج مرأة بغير ولي او بغير شوت هذا نكاح فاسد فاسد ليه لان بعض اهل العلم جوزوه يعني ليس هناك اجماع على بطلانه فيه بعض الفقهاء قالوا ان النكاح دهوت ايه صحيح طيب يبقى ده باطل وده ايه فاسد طيب ما اللوازن المترتبة على هذين الحكمين على البطلان وعلى الفساد المترتب على كده ايه قالوا ان النكاح الباطل يفرق بين الرجل وبين المرأة التي تزوجها بنكاح باطل دون الاحتياج الى طلاق دون احتياج الى ايه طلاق يعني نروح ناخدها من بيته والروح عندي متى مته وانتهى الامر على ذلك لان النكاح في دي ماله ها باطل فلا يحتاج الى ايه الى طلاق فلا يحتاج الى طلاق طيب الفاسد يحتاجه إلى طلاق يحتاجه لإيه؟ إلى طلاق مفهومة لشرفومة يبقى الباطل ما أدمع العلماء على عدم مشروعية مثاله كان يتزوج امرأة معتدة من الغير الفاسد أن يتزوج امرأة بغير مثلا ولي أو بشاهد واحد أو مثلا بدون صداق يعني اختل روكني من اركان العقد او انت من شروط في هذه الحالة بنقول ان النكاح فاسد فاسد ليه لان بعض اهل العلم جوزوه فنزل ردة اقل من البطلان طيب ما العمل فيه خدوا في كلا الحالتين يفرغ بينهم يعني الزوج لا يستمر سواء الزوج كان باطلا او الزواج فاسدا يفرغ بينهم الشرع يفرغ بينهم طب ايه الفرق من التفريق ان الباطل بدون طلاق طيب هب خذوا ركن المسألة دي هب أن رجلا تزوج مرأة في عدتها يبن كحية باط وبسخين عند المأذون عند المأذون والورق انكتب في هذه الحالة يفرق بينهما بلا طلاق أيضا ومسألة الورق هذه يتم التصرف فيها كما يترأون لكن هل نلزمه إن هو يطلق لا ما نلزمهش لان النكاح اصلا ايه باطل واضح المساعدة ولا مش واضح يبقى كلا الامرين النكاح الباطل والنكاح الفاسد يفرق بينهم وليسنوا يستنوا بينهم الفرق بين الباطل لا يحتاج الى طلاق الفاسد يحتاج الى ايه الى طلاق لماذا جوزه بعض اهل العلم لا هو السؤال ما ينسيلش كده السؤال نقول ما هي الشبه التي استند اليها من جوز هذا النكاح اللي هو بدون ايه بدون ولي او بدون صداق او بدون شهود الذي اجاز النكاح بدون ولي وهم الاحناف واستدلوا على صحة مذهبهم بالقياس وكان القياس في مصادمة النص وقياسهم قالوا أن النكاح عقد والمرأة طالما أنها رفعت عنها الولاية وهي رشيدة فعقودها صحيحة بالاتفاق عقد البيع وعقد الشراء وعقد الإجارة وعقد الرهن لكلها عقود تجريها المرأة وهي صحيحة فقاس الإمام عقد النكاح على عقد إيه الإدارة وعقد الغيد ذلك من العقود ولكن هذا القياس علماء الأصول بيسموه قياس يا أخوانا فاسد قياس فاسد ليه لأنه في مصدمة النص إيه هو النص ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا إيه بولي إيه بذي اللي لإحتاجه له وطبعا إن كان هذا الكلام يعمل به في الوقت الحاضر فلا عبرة إلا بما ثبت عليه الدليل فإذا تكالب الناس على أمر مخالف شرعا فتكالبهم لا يغير الحكم الشرعي بحال من الأحوال واضح يا أخواننا الفسد والصحيح والبطل في العقود والمعاملات طيب بعد ذلك سنتكلم هم. فين ما احنا قلنا في القواعد الفقهية من تعدل شيئا قبل اوانيه عقوبة ايه بحير نعم ماله وزور العرفة بلعا عن ايه خلاص يعني إيه إيه ارجو برضو لما حد يسألكوا عن الزواج العرفي لا تتعجلوا بالحكم حتى تسألوا ما هو لان يمكن يقولك الزواج العرفي والله إيه, إيه, ايه احنا رحت اخضبتها من ابيها وأبوها وافق وأصدقتها الصداق وأتى الشهود وفعلنا كل شيء بس لا يقول لاش المأذن ليه البيت الزغيرة ولا تصغير واخبلك فالناس هنا يقول لك زواج عرفي أو عنده لا هو ده زواج الشرعي فلازم ننتبه للكلمة حينما تطلق ونبحث عن التفاصيل فالزواج إذا اختل فيه شرط من الشروط أو ركن من الأركان وأجازه بعض الفقهاء فهو زواج إيه فاسد ترتب عليه الأحكام اللي احنا ذكرناها بعد ذلك انتقل الامام الجوني صاحب الورقات إلى مبحث آخر وهو الفرق بين الفقه وبين العلم الفرق بين الفقه وبين العلم فقال أن الفقه أخص من العلم والعلم أعم من الفقه الفقه ايها اخص من العلم والعلم اعم ايه من الفقه فالفقه نوع من جنس العلم فالفقه نوع من جنس العلم فكل فقيه عالم وليس كل عالم فقيه تاني يبقى الفقه اخص ولا اعم خاص من العلم والعلم أعم من الفقه والفقه نوع من جنس العلم وكل فقيه عالم وكل وليس كل عالم فقيه إيه معنى الكلام ده؟ قال لك العلم يشمل أنواع متعددة يشمل علم الفقه علم التوحيد علم المصطلح علم الرضيات علم الفلك علم الهندسة دي كلها علوم أما الفقيه يتخصص بإيه بعلم واحد فقط وهو علوم إيه الشريعة فبنقول إن العلم عام والفقه إيه؟ خاص فكل فقيه يعتبر إيه؟ عالم لأنه هذا نوع من أنواع إيه جزء من جزء العلوم طيب هل كل عالم فقيه؟ ألاك لا ممكن يكون متخصص فين؟ في مثلا في الطب ما يعتبرش إيه ما يعتبرش فقيه بعد ذلك تكلم صاحب الورقات عن أنواع العلوم وبعد ذلك عرف العلم والجهل بأنواع والظن والوهم والشك نخدهم بالراحة كده العلم تعريفه نعم ماشي للعجبك عاوز استخد أنواع العلوم ما اشتفد العلم من أول ماشي سهل خذ العلم أولا العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه معرفة الشيء على ما هو عليه في الواقع أو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما ودي بنسميها العلم اليقيني العلم إيه؟ اليقيني وكلمة اليقيني بس زيادة في التحفص انتو فاكريين لما جينا نتكلم في أول لقاء وقلنا لما جينا نعرف علم الفقر وجينا نعرف علم أصول الفقر قلنا ايه معرفة الأحكام الشرعية بعدتها التفصلية ولا العلم بالأحكام الشرعية قلنا معرفة ولا علم قلنا معرف، قلنا ايه معرفة لان قلنا ان المعرفة يعتريها اليقين ويعتريها الظن اما العلم فليكون الا ايه الا يقينا فاحنا بنقول العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه او معرفة الشيء على ما هو عليه دا بالنسبة للعلم هنا فرق العلماء بين امرين ان كان العلم تخيلا تخيلا يعني ايه انا عمنا اتخيل حاجة في دماغي. وهذا التخيل ليس له حقيقة في الواقع يعني مثلا خليكم معي عشان نفهم الفرق بين العلم والتخيل ألا تخيلت مثلا إن الله سبحانه وتعالى رد المسلمين جميعا إلى شريعة الإسلام ردا جميلا وأصبحنا في مدينة كأنها تشبه مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام تقام والحدود تقام والشريعة الراية خفاقة ونعيش في أمن وسعاد قريبة ما بما سوف يكون في عهد المهد المنتظر وبدأ تتخيل بقى وتخيل البيوت شكلها ايه والنساء شكلها ايه والدروس في المساجد شكلها وتخيل بقى تركت العقل العنان ليفعل كما يريد دي معلومة ولا مش معلومة معلومة ولكنها في الخيال وفي الذهن لم تكن في أرض الواقع فهذا الشيء لا نسميه علما ولكن نسميه ايه تخيلا يبقى لكي يكون العلم علما بالاصطلاح عند العلماء لابد ان يكون فيها في ارض الواقع يبقى معرفة الشيء على ما هو عليه على ايه ما هو عليه او ادراك الشيء ادراكا جازما على ما هو عليه وافتح قص كده اكتب ان كان مما يدرك ان كان ايه مما يدرك والفقهاء حطوا كلمة ان كان مما يدرك لأن الإنسان إن جهل ربه فهو كافر وإن قال عرفت ربي وعلمت بربي بالاصطلاح بتاعنا ما ينفعش لأن الله عز وجل إيه؟ لا يدرك سبحانه وتعالى فعشان كده قالوا إيه؟ هو ومعرفة الشيء أو إدراك الشيء إدراكا جازما إن كان مما إيه؟ يدرك واتحضرت يا أخوان بعد ذلك الجهل الجهلوم وقسم العلماء الجهل إلى قسمين العلماء الجهل. جهل بسيط وجهل مركب الجهل المركب قالوا هو إدراك الشيء على غير حقيقته. إدراك الشيء على غير حقيقة يعني أدرك الشيء بس على غير حقيقته كأن مثلا يسألوا عن شيء معين فيديبه بغير الصواب يسأل مثلا متى كانت غزوة مدر يقول لك كانت بعد البيتة الثلاث سنين ده على طول جاهل جهل ايه مركب طب الجهل البسيط عدم ادراك الشيء عدم ايه عدم ادراك الشيء يقول مثلا ايه متى كان غزوة احد يقول لا ادري ده جهل جهل ايه بسيط أما الذي أدرك الشيء على غير ده جاهل جهل مركب والسر في ذلك أنه جاهل جهل مركب أنه وقع في أمرين اثنين أخطأ في الحقيقة والأمر الثاني لم يدرك الحقيقة يعني لم يدرك حقيقة الشيء وأخطأ في حقيقة الشيء فعشان كده قالوا جاهل جهل مركب يبقى ذا العلم, العلم القطع أو اليقيني بعد ذلك الجهل المركب بعد ذلك الجهل البسيط الأمر الرابع اللي هو إيه الظن هو اعتقاد شيء راجح مع احتمال ضد مرجوح واعتقاد اعتقاد شيء راجح مع احتمال ضد مرجوح يبقى الظن بيبقى اعتقد شيء راجح بس في احتمالية شيء ضده اللي ضده الظهورة هيكون ايه مرجوح يبقى الفرق بين الظن وبين العلم اليقين ان العلم ده كوصلنا الى درجة اليقين ادراكا جازما اما الظن لم نصل اليها الجزئية التي لم نصل اليها في الظن بيبقى فيها احتمال ايه ضد اللي احنا ادركناه يعني مثلا كان ايه يأتي إنسان من بعد انت عارف كويس انه فلان ابن فلان وعندك يعني ايه شبه ظن عالي بأمرات معينة إنه هو فلان ابن فلان ولكن في احتمالية أن يكون فلان فهذا فل الشيء بنسميه ظن هو اعتقاد شيء رادح مع احتمال ضد ايه مرضوح طيب بعد الظن بيسميه العلماء اللي هو الوهم اللي هو ايه الوهم الوهم عكس الظن هو اعتقاد شيء مرجوح مع احتمال ضد راجح اكسدوكها بقى يبقى اللي انت اعتقدته مرجوح حالص ضعيف والذي لم تعتقده هو الراجح فبنسميه ايه وهم نسميه وهم نعم ماشي تاني الظن اعتقد ايه شيء راجح ضد احتمال ايه مرجوح طب الوهم اعتقاد شيء مرجوح ضد احتمال ايه راجح الشك اعتقاد شيء ضد مساوي الله باعتقد شيء الاثنين زي بعضهم فبنسميه ايه بنسميه شك بنسميه شك واضح يا اخوانا جزيليت ولا مش واضحة طيب بعد ذلك قسم المصنف العلم إلى قسمين علم ضروري وعلم عن طريق النظر والاستدلال علم ضروري وعلم عن طريق النظر والاستدلال أو علم ضروري وعلم استدلالي دي زي ديت العلم الضروري المصنص صاحب الوراقات قال إيه هو ما يدرك بالحواس الخمسة يعني الشيء بتدركه بحواسك بالبصري أو بالسمعي أو باللمس أو بالشم أو بالذوق وحقيقة الأمر هذا الضابط الذي ذكره صاحب الورقات استدرك عليه زي ما استدرك عليه العلماء لما جه يجعل الأحكام التكلفية سبعة فاكرين لما قال الواجب والمستحب والمباح والمقروه والحرام والصحيح والفاسد قلنا لا ده استدراك الصحيح والفاسد دي ليست بأحكام ولكن الله عزوجل جعلها أمارات على إيه؟ على شيء معين أي وصف لشيء معين فليستنا الأحكام كذلك هذا تعرف أدرك عليه قالوا لعل الحواس الخمسة بها شيء من العطب فلا يحدث بها العلم فلا يحدث بها العلم لأن العلم هو أدرك الشيء على ما هو إيه؟ على ما هو عليه تعريف العلم تاني أدركوا الشيء على ما هو إيه؟ على ما هو عليه هذا الشيء الذي أدركه على ما هو عليه طرقت اثنين إما أن يكون عن طريق علم ضروري وإما عن طريق النظر والاستدلال. فالعلم الضروري عن طريق الحواس الخمس طب ما ممكن حاسة أن الحواس تكون فيها عطب يعني مثلا كان يكون إنسانا مزكوما نقول له شم يقول لك ما شعرف شم فعدم عدم صلاحية هذه الحاسة يترتب عليها عدم العلم يبقى أصبح العلم هنا في خلل لذلك الضامة الصحيح في العلم الضروري هو الذي يحصله الإنسان بغير قصد ويدفع إليه دفعا العلم الضروري بقى التعليم بتاعهم مش هو اللي يدرق بالحواس الخامسة لا ليه لأن الحواس الخامسة ممكن يعتلى شيء من العطب يعني ممكن يكون فيها شيء من الخلل فقال لك لا لازم نشوف حاجة تانية بالعلم الضروري هو ما يدفع الإنسان إليه دفعا أو ما يتعلمه الإنسان على سبيل إيه يعني ضرورة يتعلمها مش ضرورة يتعلمها يعني هو ألجأ إله لا ده هي دفعا كأن يعلم أن الكل أكبر من الجزء دية شيء لازم الكل يعرفه وكأن النار محرق وقد بركوا يا أخواننا ده العلم الضروري طب علم النظر والاستدلال هو أن يستدل بالأدلة للوصول إلى علم معين أن يستدل بالأدلة للوصول إلى علم معين يبقى يستدل بدليل معين ليصل الى علم معين باستدل مثلا بالكتاب والسنة لاصل الى علم معين ايه هو العلم يصله فرضية الصلاة او حرمة الزنا او وجوب صوم رمضان يبقى استدلال ونظر باستدل بشيء معين لاصل الى علم معين اما العلم الضروري اللي انسان بيتعلمه ويدفع اليه دفعا او يتعلمه عن طريق الحواس اللي كانت الحواس إيه صحيحة وليس فيها عطب طيب بعد ذلك الاستدلال الاستدلال تعريفه هو طلب الدليل للوصول الى علم معين الاستدلال هو طلب الدليل للوصول الى علم معين هلكم معي انا بقى في جزيدا استدلال دي يبقى عندنا الدليل والاستدلال والمستدل والمستدل عليه. تاني مسألة الاستدلال اللي هي العلم عن طريق الاستدلال تكوّن من أربعة اشياء الدليل، هم والمستدل والمستدل عليه، واتاني والاستدلال. ده مسألة الدليل والاستدال ده اللي هي علم الفقه اللي هي علم الفقه اول شيء الدليل وهو طلب النص الشرعي الذي يستمبط منه الحكم سواء كان من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس ودهجنا ان شاء الله بالتفصيل بعد ذلك الايه ها المستدل وهو الشخص الذي يبحث عن الدليل ولا بد أن يكون عنده أهليّة للنظر فمش أي حد يجيب دليل ويستدلبه بعد ذلك اللي هو إيه ها المستدل عليه اللي هو الحكم الشرعي اللي نريده النص ده اللي هو العلم اللي احنا نبي عنه هو العلم الشرعي الذي نريد أن نصل إليه بعد ذلك المستدل إيه؟ الاستدلال وهي طريقة استخلاص الحكم من الدليل طريقة استخلاص الحكم من الدليل واضح يا خبالنا حتى عنده استفسار في أي شيء إن شاء الله بإذن الله أنا بدأت أجهز لكم متن الورقات والشرح بتاع الشيخ الشيخ صالح عالي الشيخ وإن كان فيه زيادة هنضيفها إن شاء الله وستوزع عليكم بإذن الله تعمل زمز غيالة كده إن شاء الله يعني على عقص تقدير الزميع القادم بإذن الله مم. ما تم دراسته الآن حد عنده أي استدلال فيه؟ أي سؤال فيه؟ مم. جزاكم الله خيرا وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم